هُنَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْثَاقُنُ نُفُسِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ بآيات فَاسِقُونَ اشْتَرَوٰ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عن سبيله إنهم فقاتلوا ائمه الكفر فقاتلوا ائمه الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ياتون فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لا أيمان لهم